ليس عليكم جناح أن تاكلوا جميعا أَوْ أشتاتا فإذا دخلتموا بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كَذَلِكَ يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون